عفت الديار محلها فمقامها بمن ا تابد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها اول شيء الاحظه في هذه الابيات هو البدء بكلمه عفت وتعلمون انه كثيرا ما يكون أ و ما يكون اللفظ الاول أ أو و ل م ت ك ن ا ل الأولى ف ظ ة من العمل ا ل أ د ب ي مفتاحا لهذا العمل وهذه ق ا ع د ة أ و نقول هنا هذا مفهوم ينبغي أ ن نراعيه و أ ن نلاحظه وعلينا دائما أ ن نراقب هذا المطلع وعلينا دائما أ ن نراقب ا ل ل ف ظ ة ا ل أ و ل ى التي ي ب د أ بها الكلام ل أ ن ه ا تقريبا و ب م ر ا ق ب ة شيء مما بعدها تحدد لنا خط سير, القصيدة وتحدد لنا خط سير المشاعر ق ص ي سير د وتحدد ة لنا ل ا خط التي يسلكها الشاعر ليحقق أو ليكون ح ق ق أو ل ي ضمن المقصد العام لهذا العمل يقول عفت عفت الديار محلها فمقامها وفي ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن هذه ا ل ب د ا ي ة مع هذه ا ل أ ب ي ا ت الثلاثه ها هذا المجموع هذا المطلع يجعلني متحرجا من القول ب أ ن هذه ا ل أ ب ي ا ت تقليد فني بحت عفت الديار محلها فمقامها كما قلت لكم من قبل لا تعارض بين تناقل ا ل أ س ل و ب وبين صدق ا ل أ س ل و ب ودائما تذكروا دائما تذكروا ان ا ل أ ل ف ا ظ التي نتكلم بها هي كذلك م ت و ا ر ث ة هي كذلك اكتسبها ا ل إ ن س ا ن بالمحاكاه ة ا ك ت س ب ا ا ل إ ن ن س ا ا ب ل ت ق ل ي د والاكتساب حينما ن ش أ في مجتمعه حينما تعلم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة من الكتب على يد ا ل أ س ا ت ذ مكتسب ه ذ ا لا يمنع هذا الاكتساب ولا يمنع هذا التعلم ولا يمنع هذا النوع من ا ل م ح ا ك ا ة والتقليد لا يمنع أ ن يستعمل ا ل إ ن س ا ن هذا المكتسب هذا الذي تم اكتسابه كل هذا لا يمنع أ ن يستعمله استعمالا سليقيا صحيحا صادقا من ا ل ج ه ة ا ل ف ن ي ة واضح عفت الديار محلها فمقامها ب م نعم أن تأبد غولها فريجامها نعم المحتويات تقليد فني موروث ولكن بعد ذلك لا أ ق و ل ص ب غ ة الشاعر بل ا ل ح ن ك ة عند الشاعر في تحقيق هذا المطلع كان يمكنه أ ن يستعمل مطلعا اخر أ ص ل ا أ ن ت م لو نظرتم إ ل ى ق ض ي ة ا ل س ر ق ة إ ذ ا تغيرت ا ل أ ل ف ا ظ وتغيرت التراكيب لا أ ق و ل انتفت ا ل س ر ق ة فربما تكون التراكيب س خ ي ف ة ربما تكون التراكيب أتي ب ه اوتي فقط لتغيير ل ر ا م س ق يعني أنا ل س من ن أ ص ا ر الذين يقولون إن ه ذ ا ليس سرقة فقط لتغيير م ج ر د أن ر الألفاظ ت المسروق ع ن ى ف ل ي م س ا لا المعنى روح موجود روح المعنى موجود وروح المعنى م ص ر و ق وليس كل اختراع إ ب د ابداعا ع اختراع ليس كل إ ليس كل اختراع إبداعا هناك من يفعل هذا س ر ق ة واللص الذي يسرق يعمي على سرقته ولا يسمى عمله إ ب د ا ع ا يكون رديئا نعم إ ل ا إ ذ ا أ ب د ع يعني ا ل م ت ن ب ي مثلا يستعمل معاني غيره ولكنه يبدع هذا شيء آ خ ر المهم لست من أ ن ص ا ر هذا الاتجاه ولكن أ ق و ل هنا في, في هذا المطلع ا ل أ م ر مختلف في هذا المطلع ا ل أ م ر مختلف نعم ثم تلفتني هذه ا ل ق ا ف ي ة عفت الديار محلها فمقامها لمن أن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها فيها ما فيها من الشجن فيها ما فيها ما الشجن من ولكنها في, في ذات الوقت م ه ي ا ة للصياح تجدونها ها ها ها مقامها رجامها رسمها سلامها حرامها ها؟ رهامها إ ر ز ا م ه ا هذه ا ل ق ا ف ي ة وهذا الروي فيه, فيه شجن ولكنه فيه رفع للصوت أ ي ض ا وتتذكرون هنا أ و من درس منكم ا ل م ؤ ن س ة مؤنسه مجنون ل ي ل ة تذكرت ل ي ل ة والسنين ا ل خ و ا ل ي ة و أ ي ا م لا نخشى على اللهو ن ا ه ي ة بتمدين لاحت نار ل ي ل ة وصحبتي بذات الغضى ت ز ج ا ل م ط ي ة ا ل ن و ا ج ي ة فقال بصير القوم المحت كوكبا بدا في سواد الليل ف ر ض ا يمانيا قلت لكم حينها هذه هذه ا ل ق ا ف ي ة وهذا الروي فيه أ ل م لكن فيه صياح في نفس الوقت هنا كذلك هناك نوع من المشاعر ا ل م خ ت ل ط ة هناك شجن ه ن ا ك صياح هناك علاقات بين هذه المشاعر في هذه القفيلة ثم يلفتني كذلك هذا التكرار الذي امتد في ا ل أ ب ي ا ت وهذه الموسيقى التي أ ح د ث ه ا عفت الديار محلها فمقامها بمن ت أ ب د غولها فرجامها إ ي ا ك م أ ن تظنوا ان هذه المدات لا ق ي م ة لها في الشعور وهذا فرق, فرق ما بينه وبين فرق م الكلام بينه وبين وبين ماذا ا النثري الذي لا, علم لا, لا, لا بلاغه فيه الذي يخلص للعلم ف ا ل م ت و ن الفقهيه المتون ا ل ف ق ي تقفون على دلالات ا ل أ ل ف ا ظ لكن أ م ا الموسيقى فليس الامر أ م ر ب ب ذ ي ل ليس ل فيها ا أ بذي بال فيها نعم يخلو من هذا ولهذا نبه ابن خلدون في ا ل م ق د م ة نبه على ماذا نبه على أ ن يعني اخذ يعلل لماذا الفقهاء شعرهم ليس بجيد لماذا يختصون بنوع من الشعر يسمى بشعر الفقهاء هذا شعر الفقهاء هكذا شعر العلماء يقول ل أ ن تعاملهم مع النصوص ا ل ع ل م ي ة تعاملهم يتكلم على هذا في معرض ماذا في معرض ض ر و ر ة الحفظ وفي معرض أ ن ك حتى تكون شاعرا وحتى تكون محنكا في الشعر وحتى تكون فحلا لابد أ ن تحفظ قدرا كبيرا من, أشعاري من اشعار الفحول لا من أ ش ع ا ر أي أحد وأخذ أثر يتكلم على اي ل م ح ف ف و ظ ا ل ح ا الإنسان بحسب ما يحفظ بحسب ما, بحسب ما يحصل فالشعراء يحفظون للشعراء ف يحفظ يحفظون ظ يقول يحصل إن بحسب بحسب ي ع ن ي أ ن ت إ ذ ا أ خ ذ ت تحفظ للشعراء الكبار ورؤوس أ خ ذ ت تحفظ ل الشعراء في كل عصر لهؤلاء الذين تمخض ع ن ه م الزمان ا ل م تحفظ ر القيس ا ا ل و ن بن غ ة والأعشى وزهير تحفظ لحسر تحفظ ث ابي ت وكعب بن ز ه ر والخنساء و ا ا ل ن ب غ ة ا ل ج ع د ي تحفظ ل ع م ر ربيعة بن أبي ربيعة وجرير والأخطل وكثير ا والأخطل ل ف ر ق و ع ز ة ومجنون ل ي ل ة ونصاب بن رباح و ق ا س ا بن ذريح تحفظ للمتنبي و أ ب ي تمام والبحتري و أ ب ي نواس وبشار ها؟ وصريع الغواني إذا ذلك ذلك لهؤلاء كان من بعد ذلك. ها؟ كان ما الشعر عالياً خلت يخرج تحفظ توجوك منك من من بعد بعد إ ذ ا أ خ ذ ت نفسك ب ا ل د ر ب ة و ا ل م ج ا ه د ة كان مخزونك بعد ذلك عاليا أما إذا أخذت أصلا أن أصلا للمعاصرين نسمع يتكلم إذا للصغار ولهذا السائد في عصرنا للمعاصرين كيف سيكون شعرك كيف ستخرج إذا, ك... إذا كنا لا هذا الذي فكان هذا الفقهاء إن ذلك ستخرج تحفظ نستطيع تحفظه في كيف كيف فكيف فيقول على شعرك شعرك سيكون يكون بعد هكذا كان يقول ابن خالدون في ا ل م ق د م ة يقول إ ن الفقهاء شعرهم هكذا لان أ ن ل ل د ا خ ع د ه ه م ك ذ المحصل أ ن ا ل عندهم هكذا هم يحفظون المتون والمنظومات ا ل ع ل م ي ة ويعنون بالنصوص من حيث, من حيث مدلولها العلمي لا من حيث دلالتها ا ل أ د ب ي ة و ا ل ش ع و ر ي ة فبالتالي إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يقولوا شعرا خرج على هذا المهضوم الذي هضم في داخلهم أ و ل ا يخرج الطريقة على هذه الطريقة ها فالشعر مختلف أ م ر ه ي اياك ك أن أن تظن ف ه ش ي ئ ليس ي مرادا ا أ ن تظن أ ن فيه شيئا ليس مرادا, إياك أن تظن أن فيه شيئاً ليس مراداً حينما تقف على هذا التكرار مراد عفت الديار محلها فمقامها بمن ت أ ب د غولها فرجامها هكذا محلها فمقامها غولها فرجامها رسمها حلالها وحرامها و ص ا ب ه ا جودها فرهامها هذا التكرار مقصود وله د ل ا ل ة عند الشاعر لكن مثلا إ ذ ا نظرنا إ ل ى م ن ظ و م ة عقود رسم ا ل م ف ت ل بن عابدين رحمه الله وهو يقول الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير فتقول هل هذا يكون مقصودا أقول لك ليس شرطا يعني لماذا لم الجامع الصغير والكبير والسير الصغير والكبير هل هذا هذا؟ الصغير الكبير ليس يعني يقل الصغير الصغير يقل الجامع لك لماذا لم الجامع لماذا لم شرطا ل م الجامع ذ ا ا ق ا ل الصغير والكبير ثم عكس الكبير والصغير فقال والسير الكبير والصغير هل له مدلول ليس شرطا يعني تاريخ التأليف من جهة تقديم الكتاب الأولى يعني الجامع الصغير والكبير الثيار الكبير الثيار الصغير الأشياء الجامع من من إذا إذا لهذه مدلولا الكتاب الأولى مدلولا لم له لم تجد تجد جهة جهة من ج ه ة أ ه م ي ة الكتب أ و كذا أ و مدلولا قد تقول ل م ث اراد أ أ ن يعكس حتى لا يمل القارئ لأنه لو قال الجامع الصغير والكبير والسير الصغير والكبير هناك تكرار ربما لكن أقول ليس شرطاً هذا ليس عملا الشارف لا فأقول تلفتني, تلفتني هنا هذه هذه الموجات الصفوطية المتشابهة التي يدخل النوع الصياح أدبيا أما هناك هنا من هذا هذه فيها هذا تكرار تماما شرطا في ولهذا كان ياتي أ ت ي من ه ذ الجنس يعني كان يعني ي أ الشعراء في أ و ل أ ش ع ا ر ه م بالتصريع في المطولات إ ذ ا ن ا ب أ ن هذا الكلام موزون وليس هذا فقط في نظري ولكنه هياج المشاعر من أ و ل الكلام المطلع له خ ص و ص ي ة في هذا ولهذا كان فيه التصريع فيه كان آكد نعم وانظر كذلك في البيت الرابع الذي س ي أ ت ي بعد ذلك ها؟ يعني ليس, ليس فقط في, البيت في الابيات الثلاثه ها؟ لا أ ي ض ا في الرابع حينما يقول رزقت نرابيع السحاب و ص ا ب ه ا و د ق الرواعد جودها فرهامها هذه ظاهرة هذه الروابط الصوتية بين الأبيات ظاهرة وبارزة في هذه القصيدة بين في و إ ن كان في البيت الثالث ليس مثلهما تماما حينما قال رسمها لكن هو نفس ا ل ع ا ئ ل ة نعم يحمل أ ك ث ر الموسيقى فيها مهاءه شحذ ذهنك وشحذ شعورك و ه ي أ صدرك للتقبل ها ها ها بهذه ا ل ط ر ي ق ة انظر ب د أ ك هكذا ب د أ معك هكذا عفت الديار محلها فمقامها ب م ن أن ت أ ب د غولها فرهامها هذه م م ي ز ة هذا مطلع مميز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 اقول إ ذ ا كانت الديار قد عفت فلماذا يقول محلها فمقامها على ا ل ب د ل ي ة هكذا عفت الديار وانتهى ثم اقول بعد ذلك ت أ ب د غولها فرهامها أ ي توحش وكل المعلومة لو المعلومة قوله تكلمنا فكرنا كل يكفي بلغة الديار فلماذا هذا هذا فيه إذا عفت بمنطق يعني ي أ ت ي بهذا الذي أ ل ا ح ظ ه في هذا المطلع الجميل في ت ل ك ا ل م ع ل ق ة ا ل ن ف ي س ة أ ن روح البدل حل على لبيد روح البدل هنا يحل على لبيد نعم روح البدل التفصيل يصور لك من خلال هذا البدل ل أ ن البدل يكون ب ن ي ة تكرار العامل كما عرفنا يكون ب ا ع ا د ة ما وقع عليه الحكم يكون ب ن ي ة إ ع ا د ت ه واضح ولهذا يفرقون في علم النحو يفرقون بين البدل وبين عطف البيان بأن البدل يكون بنية يكون تكرار العامل لا يحتاجون ل ل ت ف ر ي ق بين البدل وبين النعت ل أ ن النعت يكون مشتقا أ م ا عطف البيان والبدل فكلاهما جامد فكيف نفرق, كيف نفرق يفرقون بينهما ب أ ن عطف البيان يكون ب ن ي ة البيان لا ب ن ي بنية تكرار العامل لهذا جاز فيه ما سمي بماذا بعطسي ببدل ع ط س ي ب ا ل خ ط أ أ ن ك تضرب تماما على الكلام ا ل أ و ل ل أ ن ن ي ة إ ع ا د ة الكلام ب إ ع ا د ة العامل خولت لك هذا أ ن تضرب على الاول أ و ل ت م م ا صار ا ل أ كأنه لم يكن موجودا يعني جاز لك يعني ه لم موجودا م جاز ف تماما هذا ف ح ي ن تقول ث ل في في قوله تعالى قل تقول أعوذ تعالى الناس ملك الناس ملك الناس ماذا برب أ ن ت تقول فيها على ا ل ب د ل ي ة وتقول فيها على العطف س عطس عطس يعني لك أن تقول بيان, لك أن تقول بيان لك أن تقول نعتا أيضا حينما بيان وحينما الذي نويته نعتا أن أن لكن لك تقول لك تقول تقول تقول بدل ما ي الذي نويته في البيان أديت قضية البدل وما الذي نويته في البيان؟ أنا هنا بهذا المثال لوضح لك قضية قضية تكرار العامل إذا الناس الناس لأوضح لك قلت قل أعوذ برب الناس ملك برب أعوذ عطس ب ن ي ة عطف البيان ك أ ن ك قلت قل أ ع و ذ برب الناس الذي بيانه أ ن ه ملك الناس و إ ذ ا أ ر د ت ا ل ب د ل ي ة ف ك أ ن ك قلت قل أ ع و ذ برب الناس قل أ ع و ذ بملك الناس فلو نويت ا ل ب د ل ي ة ستقرا أ ل ن ص ستقرأ ا ل ق ر آ ن و ك أ ن ك تنوي إ ع ا د ة ا ل ا س ت ع ا ذ ة فهمت هذا ف أ ن ت إ ذ ا فهمت روح البدل هنا إ ذ اذا فهمت روح البدل إ فهمت ا ل ف ل س ف ة في البدل استطعت أ ن تفهم لبيدا هنا لماذا, يريد، لماذا ياتي ر ي د ل م ذ ا ي أ بهذا البدل الكثير في كلامه كانه أ ن ه يكرر لك ل م ع ا ي في رأيت ولكن صور مختلفة ذ ا يكرر لك المعاني ولكن في صور في صور مختلفه ة ت م م ا فانت هنا لابد أ ن تدرك الذي يراد من هذا نعم روح البدل هنا حل على ل ذ ي د ت أ م ل البيت الثالث ثمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلونه حلالها وحرامها طيب فقط لو قال حجج خلون حجج لكن حلالها وحرامها خلا حلالها خلا حرامها. هذه حجج خلا حلالها خلا حرامها هذا التفصيل وهذا الذي يريك الحجج وهي تذهب الحلال والحرام يذهب. كله يذهب أ م ا م ك ا ل آ ن مع مدلول في كونها حلال وحرام حلالها وحرامها يعني العربي قديما كان يراقب الحل و ا ل ح ر م ة في هذه الشهور فيقول لك يا من تراقب هذه الشهور انظر ذهب كله حلالها وحرامها ماذا يريد من هذا م انه ذ ا يريد من هذا؟ خلون حلالها وحرامها. إنه يتقطع كما تتقطع جمله إ ن ه يتقطع كما تتقطع جمله و أ ي ض ا انظر إ ل ي ه يطيل في الباب يطيل في الباب عفت الديار محلها فمقامها بمن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها مدافع هنا مبتدا وعري رسمها خبر خبر ج م ل ة ف ع ل ي ة خبر ج م ل ة ف ع ل ي ة و ا ل ج م ل ة كلها من ا ل م ب ت د أ والخبر م ع ط و ف ة على البيت ا ل أ و ل بالفاء فمدافع الريان عري رسمها مدافع الريان م ب ت د أ عري رسمها خبر ج م ل ة ف ع ل ي ة وهذه الجمله كلها من ا ل م ب ت د أ والخبر يعني مدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها كل هذا معطوف على البيت ا ل أ و ل بالفا ء لما قال فا فمدافع الريان يعني الشاعر سخر الابيات أ ب ي ت لتوصيف الصورة تلاحظ الشاعر ل هذه هذا ا سخر أ لتوصيف هذه ا ل ص و ر ة وجعل ا ل أ ب ي ا ت جملا م ت ت ا ل ي ة في البيان وتراه استعمل هنا التعريه عن ر ي ع ا ل أ ن ي س وهذا غريب عفت الديار محلها فمقامها بعد ذلك بيت يقول فمدافع عرية رسمها عرية رسمها استعمل التعارية التعارية عن ذلك الثاني يقول الريان رسمها رسمها من؟ عن الزرع التعري عن الثياب التعري عن الثمار التعري عن ا ل أ ن ي س فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا وانظر كيف جعل خلقا يعني باليا جعله حالا يريد من هذا أ ن يربط ربطا مباشرا بين رحيلهم وبين كونه باليا عري رسمها خلقا يريد أ ن يقول قل فمدافع الريان عري رسمه ا يعني عري عن أ ن ي س ه عري عن سكانه خلقا يعني حال كونه خلقا و ك أ ن هذا ا ل أ م ر وقع له بمجرد أ ن رحلوا عنه انه يخلق لك ص و ر ة ك ئ ي ب ة انظر عري رسمها خلقا رحلوا عنه فكان باليا او حال كونه باليا وتشبيهه هنا فيه غ ر ا ب ة لانه يتكلم عن ا ل ح ج ا ر ة التي فيها الرموز الكتابيه ة فيها ايضا نوع العرب كانوا يستعملون القيس القيس هذا واستعملهم رؤ القيس كذلك استعملهم العرب كانوا نوع و ع كذلك ل رؤ رؤ س ت م و ص ر ف ا بن العبد واستعمله غير هؤلاء من الشعراء و ت أ م ل ك ل م ة ضمنه خلقا كما ضمن الوحي سلامها ك ل م ة ضمنه ك ل م ة ج ز ل ة أ ي معباه أ ة ب ل م م ن ى بالمعنى د ا ل ة على المعنى د ل ا ل ة قويه ضمنه, تأملوها ضمنة يعني ك أ ن ه جعله أو شخصه حيا وهو يضمن هذا الشيء ضمنه لا حفظه ضمنه ك أ ن ه تحمل مسؤوليته لن يغني مكانها ح ا ف ظ ة لا يمكن أ ن ن أ ت ي مكانها بقولنا ح ا ف ظ ة فمدافع خلقا كما حفظ الوحي سلامها أ ن نقول ح ا ف ظ ة لا هذا لا يغني أ ل ي س كذلك لكني أ ع و د إ ل ى التشبيه هنا و أ ق ف أ م ا م ه قليلا كما ضمن الوحي سلامها أ ي ن المشبه و أ ي ن المشبه به أ د ا ة التشبيه الكاف هي حرف الجر فلا بد أ ن يجر المشبه به ثم الجار والمجرور لابد لهما من متعلق لابد له من متعلق من يتعلقان به وهو المشبه ف أ ي ن أ ر ك ا ن التشبيه هنا أ م ا المشبه به فهو المصدر الناتج عن انصهار ما ا ل م ص د ر ي ة والفعل بعدها ف ا ل م ص د ر ي ة تنسبك مع ما بعدها بالمصدر كما تعرفون في النحو فقوله كما ضمن اي كضمان ي كضمان ي انسبكت ما مع ضمنه فصارت ضمان و أ م ا المشبه فهو نقف عليه من قوله عري رسمها ولكن عري فعل كيف يشبه ب ضمان وكذلك المصدر منه تعريه كيف تعريه كضمان、آه. كيف ا ل ت ع ر ي ك ض م ا ن و إ ن م ا التشبيه ب ا ل ص ف ة للتعريه يعني تعريه ك ا ئ ن ة كتضمين ا ل ح ج ا ر ة الكتابته ة ع ر ي فالمراد هنا تقدير الكلام فمدافع الريان عري رسمها ت ع ر ي ة ك ا ئ ن ة كتضمين ا ل ح ج ا ر ة ا ل ك ت ا ب ة ولا يمكننا في هذا التشبيه أ ن نغفل عن هذه ا ل ق و ة في ا ل ح ج ا ر ة ومدى حفاظها على الكلام وعن أ ث ر هذا في المشبه به عن نعم أثره في المشبه به في استعمل ا ل ح ج ا ر ة هنا ويبدي ويعيد معنا ولا يمل دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلون حلالها وحرامها وارى شيئا هنا من الاختصار و ا ل ح د ة ا ل ش ع ر ي ة في قوله دمن لماذا ل أ ن ه ا خبر لمبتدا محذوف ل أ ن ه ا خبر لمبتدا محذوف و ج م ل ة تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج كلها في محل رفع ص ف ة للخبر وهو الدمن نعم دمن صفتها تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خل إ ل ى آ خ ر ي ن نعم دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج نعم و ك ل م ة تجرم هنا تجد فيها ج ز ا ل ة و ق و ة قلت لكم ا ل ج ز ا ل ة هنا المراد في عمود الشعر هو أ ن يكون اللفظ معبا بالمعنى أ ن يكون اللفظ قالبا ما ليس فيه فراغات مثل هوى ش ه هو يعني لفظ ل لفظ ضمنه ل ف ظ ة ج ز ل ه تجرم ليس تصرم ربما تصرم تكون ج ز ل ة في موضع آ خ ر أ م ا هنا فتجرم فيها ج ز ا ل ة وفيها ق و ة وفيها تناسب مع هذه ا ل أ ص و ا ت التي أ ط ل ق ه ا في البدايه ة عفت الديار ل م ح ا فمقامها بمن أن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها هذا التقطع ناسبه تجرم بمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا فيها ج ز ا ل ة و ق و ة تجرم بهذه ا ل م ا د ة الصوتيه اولا ثم بهذا البناء الثقيل المبالغ فيه ثانيا وعلمتم في علم الصرف أ ن ز ي ا د ة المبنى فيها زياده ة زيادة, زيادة المعنى المبنى ي ف المعنى زيادة ا نعم و ك ل م ة أ ن ي س نفس الشيء هنا كذلك دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه انيسها تجرم و أ تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا اخ على ا ل أ ل م اخ على التقابل دمن تجرم متى تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا انظر ك ل م ة أ ن ي س لم يقل السكان لم يقل القاطنين لم يقل كذا كذا لا دمن تجرم بعد عهد من أ ن ي س ه ا حجج خ ل و ن حلالها وحرامها تأمل كذلك ذ ه الذي ا ا ا الغريب ا س ت ي ف ء ل ربما تستنكره أ و لا مرة وهو قوله ل ح ل ه وحرامها ا يفهم ا الذي لا إخوة ي الشعر سيستنكر الشعر نفسه ولا تظن أ ن كل من تكلم في الشعر هو يفهم كيف يتكلم في الشعر ويظن حتى لو كان من القدماء هناك من يعرف الشعر وهناك من لا يعرف الشعر وستجدون من القدماء أ ن ف س ه م من يختلفون في هذا بسبب فهم الشعر من القدماء ن أ فرق س ه م ف بين أ ن يكون العالم لغويا نحويا بل أ ن يكون أ ي ض ا بلاغيا وبين أ ن يكون متذوقا وبين أ ن يكون ناقدا للشعر نقاد الشعر على طول العصور قليلون جدا نقاد قليلون وأن يكون الإنسان نعم؟ التقريرية القواعد التذوق الشعر العصور جدا هذا المثال الذي البلاغة البلاغة طبعا البلاغة البلاغة البلاغة البلاغة ذاتها بليغا هذا شيء آخر تمام حد على طول علم ليست ليست وليست شيء يضرب آخر أو يكفيكم في في هي هي في هي كتب كتب أقولوا ت أ م ل و ا هذا المثال الذي يضربونه حينما يقولون في الحشو والتطويل يقولون إ ن قول زهير بن أ ب ي سلمى و أ ع ل م علم اليوم و ا ل أ م س قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي يقولون ك ل م ة قبله هنا حشو أ و تطويل لا قيمه ة ل ا لها تطويل لا ل قيمة لها لماذا يقولون قوله وأعلم علم اليوم والأمس يكفي ل أ ن ن ا جميعا نعلم أ ن ا ل أ م س قبل اليوم سبحان الله و أ ن ت أ ص ل ا إ ذ ا قلت ل إ ن س ا ن إ ذ ا جاءك شخص ع د ة مرات وحذرته من أ ن يفعل شيئا معينا ففعله فتضرر ووقع عليه ما حذرته منه فجاء يشكو إ ل ي ك فتقول له لقد حذرتك اليوم والأمس قبل اليوم حذرتك لقد حذرتك اليوم و ا ل أ م س قبل اليوم هل ك ل م ة قبل اليوم هنا ف ر ا ه ا حشوا أ م ترى لها فائده ة في、السياق. فكر ف السياق ي ا وحاول أن... وإحنا تكلمنا هذا البيت على قبل لكن فكر وانظر ما وظيفة هذا البيت. وإذا قلنا أن من مرات عدة في ك ر وانظر و ما ظ ف ة ه ذ السياق ا ب ي يكون ت التكرار وإذا حشوان فصورة الكافرون حشو ولكن إن هكذا قلنا ا مجرد م ل م ب ب ط ع ة ل ل لن يتجرأ على ل ح ا ا ن يتجرأ د بهذا هذا إذن الشكل لن يقول هذا. إذن لا ب أ س ولكن عليك أ ن تقف على العلل ا ل ص ح ي ح ة لماذا لم تكن ص و ر ة الكافرون حشوا لقواعد أ و ل أ م و ر ترجع إ ل ى ا ل ل غ ة وليس ل أ ن ه ا ق ر آ ن و إ ل ا ف أ ن ت تستدل على الشيء بنفسه هذا هذا فيها الكلام نفعا القرآن بلاغيا كثيرا الصور المكية لن لك سيقول لك سيقول لك مع من من ينقض إن يجدي سجع وغير حشو فيها سجع منتقد سجع مذموم ذممتموه أ ن ت م في ا ل ب ل ا غ ة فلا بد أ ن تبين له أ ن ه ليس كذلك إ ذ ا استطعت أ ن تبين و إ ذ ا كان عندك وعنده من ا ل ق د ر ة ا ل ل غ و ي ة و ا ل ق د ر ة ا ل ب ي ا ن ي ة و ا ل ت ذ و ق ي ة أ ن تبين له ذلك واضح يقول دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خ ل و ن حلالها وحرامها حلالها وحرامها انني ارى لهذا الاستعمال وجودا في كلامنا اصلا انت تقول حتى في ا ل ع ا م ي ة ا ل م ص ف ي ة تقول اخذ كل ح ا ج ة الابيض والاسود اخذ الابيض والاسود تقول حرق الاخضر واليابس احرق كل شيء ا ل أ خ ض ر واليابس لم يترك شيئا لا أ خ ض ر ولا يابس هكذا تتكلم طيب بماذا تفسرون هذا يقول حلالها وحرامها في تقابل معنوي وتقارب موسيقي صوتي هناك تقابل في المعاني حلالها وحرامها وتقارب في الصوت, وتقارب في الصوت <تصفيق> تلاحظون هذا ه ابلغ حتى من ك ل م ة ا ل أ ب ي ض و ا ل أ س و د ومن ك ل م ة ا ل أ خ ض ر واليابس حلالها وحرامها ثم هذا الربط الغريب المستمر ل أ ن الضمير ها ها ها كله يرجع إ ل ى الديار في ا ل ن ه ا ي ة فهو يريد أ ن تظل معلقا بالديار على طول الخط تلاحظون هذا تلاحظون هذا حلالها حرامها الدار حاضرة لك في كل كلمة فعل أتى لك بحلال هذا هذا حرامها حاضرة فماذا وحرام في أتى وجعل ك كل ل الآخر أصلا الآخر ه يشبه منهما يشبه م ا و الضمير ملحقا أو أسند اضاف ح د منهما أ كل واحد منهما إ ل ى الضمير الواحد الراجع على من؟ على الدار يعني ضمير موسيقيا جديدا الأصلي بين فبعدما علق أسند ذهنك هو حلالها وحرامها التشابه واحد وأحدث صوتا فوق وحرام بالدار حلال فيه شوب نوح نوح ه كانه ذ صح فيه شوب و ح ك أ ن ينوح هناك شيء هكذا تشعرونه و أ ن ت م في, في هذا ه ل ق ص ي في د ة ه ذ المطلع ا تذكرون قلت قلت بذر لكم لكم كذلك عمر الشعر ربيع رحى وصف وحين يقول حين إن بن بن بأنه إن لبيد الأصمعية العلاء أبا شعره ط ي ل س ا ن طبري كطيلتان طبري يعني وفسر ذلك بقوله ذلك يعني جيد السبك ولكن ليست له حلاوه والواقع هو انني ارى هذه القصيده ليست على هذا الوصف على عليه الأقل الآن الأبيات والقصيدة فيما وقفنا عليه الآن من إذا, بانت هذه القصيدة إذا, إذا, اذا ظهرت هذه ا ل ق ص ي د ة على خلاف ذلك فهذا طبيعي لماذا ل أ ن هذه ليست شعر لبيد هذه أ ج و د شعر لبيد وهي معلقه ة متفق ع ل ي ا معلقة متفق عليها وأقول المقام لكم في هذا المقام ستعلمون ق ي م ة هذا الشعر القديم حقا حينما تحاولون ا ل ق ر ا ء ة ل أ ه ل العصر العباسي الثاني مثلا أو المتأخرين كمهيار أو المعري ها؟ ما ستعلمون قيمة ليس لأن يقولونه لا الناس تختلف ولكن الدلالة اللغوية والدلالة الطبيعية و... ودلالة هذا الشعر على انفعالات النفوس أضواق هذا وعواطفها أو أو رديء وكيف سخر ا ل ل غ ة ستعلمون هذا حينما تنظرون إ ل ى التعقيد الفلسفي في أ ش ع ا ر م ه ي ا ر والمعارض وغيرهما أ س ترى ي أبياتا غ ا ل م ع ص كمحمد مهدي هذا فحل المعاصرين فيما وقفت عليه يعني. محمد مهدي、الجواهري. نعم فحل الجواهري هذا عليه الجواهري وقفت ر ت هنا في هذه ا ل أ ب ي ا ت ترى شرف المعنى في هذه الضمائر محلها مقامها غولها رجامها هل ترى هذا صدفه ة ل ترى هذا صدفة لا ي ك و ن صدفة و ت أ م ل هذا التتابع والتصاعد التدرج محلها فمقامها غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها انظر و ت أ م ل هنا كذلك تنكير الحجج حجج خلون حلالها و ح ر ا ا م ه ا ن ظ ر هنا ن ي ك ر نكرها ل ك حجج لماذا أنت دما ر س ت في ع ل ل ل ب ايضا غ ة أنك أ تنكر لتكثر ح ا ا النكتة ن تكون دمن تجرم بعد عهد وتنكير دمن تجرم هذه هي عهد ي بعد أ لها له أ ث ر ه دمن تجرم بعد عهد أراد الدار تجرم أما أنيسها أنيسها أن الأنيس تعرف لهذه في الذي لك ونلاحظ ل ي أي س أ ي س ل د دمن تجرم بعد عهد ا أنيسها ر تجرم ج ج خلون حلالها ل وحرامها و ن ح ا هنا م ش ا ك ل ة ا ل أ ل ف ا ظ للمعاني و ا ل ق ا ف ي ة التي اقتضتها عفت الديار عفت عفت عفت اللفظة أنظر إلى دلالة اللفظة عفت عفت في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وغير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة تجد ا ل أ ل ف ا ظ تدل ب أ ص و ا ت ه ا على المعاني ولعل اعمق من تكلم في هذا, لعل أعمق من تكلم في هذا فيلسوف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ابن جني في الخصائص تكلم على دلالات الألفاظ بأصواتها أصوات أصوات على الألفاظ على المعاني وقال إننا نسمع أصوات نسمع أصوات المعاني نسمع نسمع إننا في هل أ و نسمع أ ص و ا ت ا ل أ ح د ا ث في المعاني و... ودار حول هل ذ ا ا م نسمع المعاني ع ن إننا ى كثيرا يقول في أصوات الألفاظ في المعاني هل هذا ل ه خاص ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا ولكن الاختلاف بين, بين اصوات الأصوات الحدث في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و أ ص و ا ت نفس الحدث في غير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قد يدلنا على اختلافات ط ب ع ي ة واختلافات ثقافيه ة مثلاً مثلاً اللغة العربية كيف يعني في أي شيء يتعلق يتعلق ي ف بالنار بالنار مثلا مثلا ما غالبا تجد تجد أو مادة الحاء الحاء حرف الحق صح؟ حميم جحيم حراره ة ا ر ة ا ل إ ن س ا ن منا اذا حرق بالنار هكذا أ ق و ل الطفل الصغير يح صح يح ط ف ل الصغير حتى الكبير احيانا يح فحرف ح الحاء ر ف الحاء متعلق عندنا بالنار صوت ال ال ب ا ل ا ن ج ل ي ز ي ة تقول هت هت هت أ ي ض ا لها د ل ا ل ة ولكنك تستطيع أ ن تدرس الفارقه بين ا ل ع ق ل ي ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ع ق ل ي ة غير ا ل ع ر ب ي ة ب أ ن ت ت أ م ل الموضع الذي أ خ ذ منه كل الصوت يعني كيف أخذ من أين أخذ اين ل ع ر ب الصوت م نفس اخذ ل ح حدث د ث أو أين أ ومن من ما ا ل غ ر ب ي الصوت من نفس الحدث وما د ل ا ل ة ا ل أ م ر ي ن فهمتم هذا يعني ما دلاله ة ذ الأخذ ا ما دلالة هذا ا ل أ خ ذ حينما أ خ ذ هذا ا ل أ خ ذ ما دلالته العربي ح ر ا ر ة جحيم جحيم ح ر الجو حر وحار في ا ل ع ا م ي ة حتى نقول حر ونقول حار في ا ل ع ر ب ي ة نقول حار ونستفيغها في ا ل ع ا م ي ة نقول حر وقريب من هذه ا ل ع ا ئ ل ة هذا شخص حر هذه الح عند العرب فيها س خ و ن ة لماذا صارت عند الغربيين هو, هو, هو الـ、H、والـ o يعني. كيف؟ تدرس هنا الفروقات. نفس الباب لكن كيف هكذا صار هذا هكذا؟ أو لماذا صار هذا هكذا ولماذا صار هذا هكذا نعم فترى هنا مشاكلة اللفظة للمعنى مشاكلة فترى اللفظة وهذا هو ما هذا جزء من م ش ا ك ل ة ا ل أ ل ف ا ظ للمعاني في عمود الشعر حتى يكون الشعر جيدا لا بد من مشاكله ة الألفاظ للمعاني ا م يعني ش ب ة يعني ن م الالفاظ س ب ة ا أ ل ف ظ ل م ع ا ن ي ن ر نفس ا للمعاني ش ي ي ء هنا ق و عفت عفت الديار عفت انظر عفت ل لها مجلود د ي ا ر ع د د ن نحن ا العرب ا ل عفت ا محلها فمقامها ر بمنا تابد أ ب د انظر ت أ ا يعني توحش كما عربتم توحش تأبدا كما غولها فرجامها ت أ ب د من الاوابد أ و ب يقيد ا ل أ ا ل آ ب د ا ل ش ا ر د ة ا ل م ت و ح ش ة فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم تجرم انظر تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا جعله أ ن ي س ا لم يقل سكانها أ ن ا س ه ا لانيسها أ ي و ا أ ذ ك ر هنا قول عن ترى في ا ل م ع ل ق ة دار ل آ ن س ة غضيد طرفها دار ل آ ن س ة لا تساوي أ ب د ا دار ل ض ع ي ن ة دار ل ف ت ا ة دار ل ا م ر أ ة دار ل أ ن ث ة ها لا لا لا ل ا ل ص ف ة هنا لها مدلولها دار ل آ ن س ة ولذلك قال بعدها غضيد طرفها ه ا دار لآنسة غضيض طرفها طوع ر ف ه ا ط العناق أي أ وعن عجبته ن ترى ه اكثر لينة معه لا, لا, يعني لا تستعصي عليه أو لا, لا, يعني لا تتدلل عليه لا تتمنع عليه وتستعصي عليه تستعصي وتستعصي تتمنع معه أو أ الرجال يحبون المستعصيه وذكرت هذا في شرح ا ل م ع ل ق ة يحب اللينة طوع العناق اللينة وهذا ناسب كونها آ ن س ة آ ن س ة يعني تؤنس تسعدك تؤنسك تؤنسك دار ل آ ن س ة شوف ك أ ن البيت تفسير ل ل آ ن س ة د ا ر ل آ ن س ة غضيد طرفها طوع العناق ل ذ ي ذ ة المتبسم الله يعني شوف انظر كيف كان البيت سبحانه ا لا ل ل ه تملك الا أ ن تقول الله على عند هذا, هذا التفسير لانسه ن غضيد ط ر ف ه طوع ع ا ل ا الأجزاء ق شوف ف ت ي ر للآنسة ذ ه الدار لآنسة غضيد طرفها طوع العناق ل ذ ي ذ ة المتبسم حينما تتبسم هكذا ترى شفتيها لذيذتان يعني、نعم. ترى ل ذ ذ دار غضيد ر لآنسة ف هذا ا طوع ل ن ايضا من م ش ا ك ل ة الالفاظ للمعاني دمن تجرم تقطع لكن انظر إلى الصوت انظر تجرم مشاكلة تجرم وتلاحظ كذلك هنا الالتحام والالتئام مع الوزن عفت الديار محلها فمقامها لن تجد ك ل م ة استعصى عليك النطق بها لن تجد ك ل م ة ص ع ب ة عليك عفت الديار محلها فمقامها التركيب ملتحم ملتئم جميل بمنن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها كما ضمن دمن ت ج رايت م بعد عهد ه أ ن ي س حجج خلون حلالها وحرامها خلون ر أ وانظر كيف التحم النص بهذه الضمائر النص التحم بهذه الضمائر محلها مقامها غولها رجامها هل تسمع موسيقى هذه الضمائر وهي تتوالى م و ح ي ة بالصوت الحزين الباكي وهي مع ذلك تعلق ذهنك بصوره ة الدار لأن الضمير لأن ذ الدار يعود ع ى ا ل أو أول أول أن أن وصورة ونجح على فعقلك معلق عفت الشاعر الديار بالديار الكلمة الثانية البيت الديار محلها قال الديار وصورة الديار في ذهنك ونجح الشاعر في أن تظل في ذهنك إلى فمقامها في في في فمن ذهنك ذهنك من هذا الموضع بل لما قال رزقت مرابيع السحاب ل أ ن التاء في البيت الرابع لماذا ل أ ن التاء هذه م ت ع ل ق ة بماذا بالديار أ ي ض ا و ص ا ب ه ا ودق الرواعد جودها فرهامها من كل س ا ر ي ة وغاد مجل ن شوف إ ى كلمة أنت متعلق بالدار متعلق بالدار فرهامها أنت في فرهامها و ق ا ل ر و ا جودها ع د ف ر ه الدار م ه هنا هذه ا ا ض م ا لا ئ ر ت ع و على ل د ا ولكن سورة الدار أنت مازالت في ذهنك ل أ ن هذه رزقت مرابيع السحاب هي التي رزقت ف أ ن ت ترى السحاب وصورته لا تنفك عن الدار وهو ينزل الوضق عليه نعم النجوم مرابيع ثم يقول رزقت مرابيع النجوم وصابها النجوم أو السحاب في رواية الأصمعية السحاب الأصمعية السحاب الآن لماذا أن تكون أو وسأذكر في يريد ر ز قال ت م ر ب ي ع ا ن ج و و م ص التوصي ب ه ا ودق ر فرهامها و جودها ا قال ا ع د ل في شرحه على هذه ا ل ق ص ي د ة من ضمن شرحه لديوان لبيد ي لبيت, التوصي شرح ديوان لبيت قال إن الأصمعية و ا قال ن إن يرويها مرابيع السحاب وذكر أ ن ذلك لعله من تغييرات ا ل أ ص م ع ي ل أ ن ا ل أ ص م ع ي ة رحمه الله كان يتجنب الكلام في ا ل أ ن و ا ء والنجوم كان يكره ذلك يعني ي ع ن ي أ ن ه أ م ر لا تطيقه نفسه نعم و إ ض ا ف ة المطر أ و الربيع للنجوم ل أ ن العرب يقولون مطرنا بنوء كذا أ و بنجم كذا نعم فالاصمعي ا كان يكره ذلك وانتبهوا هناك أ ش ي ا ء قد يتدخل فيها الراوي لمذهب أ و لغرض كالذي هنا قالوا هي مرابيع النجوم ولكنه قال مرابيع السحاب وقالوا التصي يقول التصي هذا لعله من تغييراته لأنه الكلام ل تغييراته من كان يتجنب ن في ا أ وهناك ا والنجوم الأصمعي كان ء و ذلك يتجنب مثال آ خ ر في معلقه ابن القيس حينما قال قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي ا لا يرى العطف بالفاء في هذا الموضع لا العطف بالفاء الموضع هذا يرى في نعم الذي يظهر من تعليلهم ر و ان ي الأصمعي الذي يظهر ة م تعليلهم أن ا ل أ ص م ع ي قال وحوملي ل أ ن ه لا يرى فحوملي جائزه ة لغة جائزة لغة لا ذلك جائزة لغة. والروايات الأخرى ل يرى ك ا ا ب لغه ف فالذي ا الأصمعي ء كذلك يظهر أن ي ر ا أصلا يرويها بالفاء غيرها جائزة وهو لكنه لأنه يرى أن ذلك ليس لغة يرى فالذي يظهر هنا, الذي يظهر هنا انه لم يرو ذلك وحوم لي بالواو هكذا و إ ن م ا رواه بالفاء ولكنه جعلها أ و غيرها إ ل ى الواو لمذهبه أ ن ه لا يجوز هنا العطف بالفاء ف أ ن ت هنا اذا حتى أ ر د ت التزام ر و ا ي ة ا ل أ ص م ع ي لهذه المعلقة لمعلقة القيس امرئ وقلت فحوم لي م خ ا ل ف ة ل ل أ ص م ع ي نفسه لم تعد مخالفا ل ل ر و ا ي ة ا ل م ن ق و ل ة ل أ ن ا ل أ ص م ع ي أ ص ل ا ما غيرها ر و ا ي ة و إ ن م ا غيرها ماذا غيرها نحوا ر أ ي ا ل غ ة ك أ ن ه صحح خطا وجده في نظره تأملوا、هذا. كأنه خطأا وجد هذا خطأ فصححه بناء على ما عنده من المذهب واضح ي قلت و ر ز ق م ر ا ب ي ع ا ل الرواعد ن ج جودها و وصابها ودق م ف ر ه المطر م ه ا ق ت إضافة ا ل أ و الربيع للنجوم ل أ ن العرب تقول م ط ر ن المرابيع بنوء بنجم أو كذا كذا ا هي ا ل أ م ط ا ر التي تنزل في الربيع فصابها يعني جاد عليها أ و أ ص ا ب ه ا ويقال بمعنى القصد أ ي ض ا يعني قصده كما مرؤ م قال القاس ا ل في المعلقة على ق ة ع ل قطن بالشيم أ ي م ن صوبه و أ ي س ر ه على الستار فيذبل ي على قطن بالشيم أ ي م ن صوبه صوبه يعني أ ي م ن قصده نعم فصابها يعني جاد عليها أ و أ ص ا ب ه ا وبمعنى القصد نعم والودق هذا مفرده و د ق ة هو المطر المطر والرواعد السحائب ذات الرعد ومفردها راعده, مفردها راعدة الجود راعدة ا المطر الكثير الشديد هذا هو الجود قال جودها فرهامها نعم ح ز ق ت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا ودق الرواعد جودها فرهامها فالرواعد الجود هو المطر الكثير الشديد والرهام المطر الضعيف اللين والضمير في رزقه أ ي هي يعود على, من؟ على الدار أو الدمن والدار او ل د م الدمن ا ا ر أو ل د مثل الحقيقة لكن واحد هنا يعني شيء بأية يعود نزول صفة المطر آه رزقت مرابيع النجوم واصابها وادق الرواعد جودها فرهامها بأية صفة يعود صفة نزول المطر هنا نحتاج إ ل ى الوقوف والتامل أ م نعم ل يعني ن ا ن ج و وصابها م رزقت هي رزقت الدار أ و رزقت الدمن طيب ما الذي أ س ت ح ض ر ه أ ن ا يعني الدار شيء والدمن شيء ما الذي أ س ت ح ض ر ه انا أ ن ه ا دار أ و أ ن ه ا دمن يعني المطر حينما نزون المطر عليها بصفتها دما ام بصفتها ديار كما قلت نحتاج هنا الى الوقوف و ا ل ت أ م ل رزقت مرابيع النجوم والذي يذهب اليه شعوري هو الدمن دمن تجرم بعد عهد انيسها دمن تجرم بعد عهد انيسها حجج خلون حلالها ح خلون و رزقت ا ا م ه ر مرابيع النجوم رزقت هذه الدمن مرابيع النجوم كما قلت الدمن يراد بها الدار والدار هنا كذلك هي الدمن هذه ي صار الدمن ه دمن تجرم لان دمن هنا هي دمن هذه دمن الدمن هو يتكلم ع ل ى الدار لكنها صارت دما كأنها كأنها كلها صارت دمن عنده ولكن ما الذي تريد أ ن تنزل عليه المطر الدمام أقول ام ل ولإحداث الديار ب اللون م ن تسقى بالمطر كأنها ا لتعود مرة أخرى إلى الحياة فيها لأن الدمن ا لأن ل تفقد الحياة بخلاف الديار لا تفقد ا ل ح ي ا ة الديار لا تفقد الحياة تفقد وان كان المطر سينزل عليها ل أ ن ه ا هي الدمن م ق ص و د ة في الحقيقه ة كما قال امرو م قال القيس في ي ت الثانية في الديوان ديار عافيات بذيخالي ألح عليها كل أسحمها الطالي نعم أسحمها الطالي يعني الأمطار الغزيرة هذه التي لثلم ألح كل تنزل نعم يعني في شديدة هذه فهذا هذا ينزل عليها هي على الديار لكن بصفتها بمن هنا او لا、نعم. والاصمعي يفسر قول لبيد رزقت انه ج م ل ة د ع ا ئ ي ة لا خ ب ر ي ة وهذا بعيد في ا ل ح ق ي ق ة يعني يقول رزقت يعني كان يقول يعني بارك الله فيك هذا دعاء ليس خبرك آه رزقت رزقا ت ر ز ق واسعا يقول هذا د ع ا ء ليس خبرا طبعا هذا واضح لكن هنا رزقت مرابيع النجوم ا ل أ ص م ع ي يفسر هذا ب أ ن ه ج م ل ة د ع ا ئ ي ة لا خ ب ر ي ة أ ق و ل هذا بعيد في ا ل ح ق ي ق ة بعيد عن الذوق الذي نجده في الشعر الجاهلي وبعيد عن السياق الحاصل من ا ل ق ص ي د ة في أ و ل المطلع جربوا هذا عفت فمقامها تأبد الديار محلها غولها بمن أن تأبد غولها. سنجرب الان طيب لحظه دعونا الان نتذوق ونجرب ان يكون جمله دعائيه خلاص هو راى الديار هكذا نفترض ي ع ن ن ه راى الديار هكذا فقال عفت الديار محلها فمقامها بمن ان تابد غولها فرهامها طبعا كل هذا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 رزقت مرابيع السحاب وصابها وادق الرواعد جودها فرهامها من كل س ا ر ي ة وغاد مجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا و ي د ع و ا ل ل ه ا ل آ ن فروع ع ل ف الايهقان و أ ط ف ل ت بالجلهتين ض ب ا ؤ ه ا ونعامها هذا يخبر لا يدعو الدعاء هنا ترى أنه ب ع ي د انه ي ع ي ترى أ ن بعيد ف تعالوا نجرب الان أن يكون ب ان تعالوا ر يكون خبرا عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلون حلالها وحرامها ويستمر في ا ل إ خ ب ا ر رزقت مرابيع السحاب و ص ا ب ه ا و د ق الرواعد جودها فرهامها من كل ث ا ر ي ة وغاد م ج ن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا ف ع ل ى فروع ا ل أ ي ه ق ا ن و أ ط ف ل ت بالجلهتين ظباؤها ونعامها نعم هذا استمرار في ا ل إ خ ب ا ر عن حال الدار وما الت إ ل ي ه وهذا أ و ف ق لما نراه في الشعر الجاهلي كله م أن يكون لك وجه في اللغة ذلك أنت, أنت وشأنك يكون يعني يقول هنا هنا في يصح يقول يقول لك ذلك وجه اللغة الدار هذه بعد رزقت يعني رزقها الله تعالى مرابيع النجوم وقلنا مرابيع النجوم يعني ا ل أ م ط ا ر التي تنزل في الربيع و ت ث ج د إ ل ى النجوم ل أ ن ه م العرب يقولون مطرنا بنجم كذا أ و بنوء كذا ن ج وصابها م الأنواء و يعني قصدها أ و صب عليها ودق الرواعد ي الودق يعني المطر الذي يخرج من الرواعد والرواعد يعني السحب والغيوم التي تصطدم فتسبب الرعد نعم واحدتها ر ا ع د ة نعم وصابها ه جودها فرهامها ه ا الرواعد الرواعد ا ودق جود و ر يعني م ودق الرواعد جودها فرهامها يذكرك بماذا حلالها وحرام حجج خ ل ودق ن حلالها وحرامها و الرواعد جودها فرهامها ل أ ن الجود والرهام من الوضق الوضق يشمل الجود والرهام كما أ ن الحجج تشمل الحلال والحرام الأشهر الحل والأشهر الحرم صح؟ وكذلك الودق هنا يشمل الجود الذي هو المطر الشديد المنثكب ويشمل الرهام الذي هو المطر الضعيف الليل وكذلك يشمل ويشمل هو هو صح انظر ط ر ي ق ة و ا ض ح ة يفكك و ي أ ت ي قلت لك روح البدل تسيطر على ه ذ الشاعر ا م ط تسيطر ل البدل على ل ع روح ا في هذا المطلع نعم بنفس ا ل ط ر ي ق ة ونفس الاسناد ها ها ر أ ي ت ه فيقول هنا رزقت مرابيع النجوم ر ز ق ة المطر الذي ينزل في الربيع وقصدها وصب ق د ه ا و ص عليها و أ ص ا ب ه ا الودق الذي يخرج من ا ل ص ح ب الرواعد ما كان منه كثيرا منسكبا شديدا وما كان منه رهاما لينا ضعيفا نعم رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا وادق الرواعد جودها فرهامها انظر إ ل ى ك ل م ة رزقت رزقت مرابيع النجوم رزقت امرؤ القيس يقول, يقول ديار ل س ل م عافيات ب ذ خالي أ ل ح عليها كل أ ف ح م ه ا الطالي هناك قصد في قوله ألح أسحمها عليها كل الطالب وهنا يوجد قصد آ خ ر في قوله رزقت بالبناء للمجهول من الذي رزقها الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ولذلك أ ق و ل تذكروا ا ل آ ن اكتبها حتى في و ر ق ة ك ل م ة رزقت في البيت الرابع من ا ل ق ص ي د ة أ ط ل ب منك ا ل آ ن أ ن تدون ك ل م ة رزقت مربيع النجوم رزقت وانتظر الى اخر ا ل ق ص ي د ة ساقول لك اخرج ا ل و ر ق ة التي فيها رزقت لاننا سنقف فيها على د ل ا ل ة معينه او أقول لك بعد هذا المجلس بعد على ان ننتهي من هذا المجلس على خير ان شاء الله افتح القصيدة وقرأها ننتهي خير من الى الى اخرها إلى اخرها وابحث عن روح وابحث كلمة رزقت مرابيع النجوم وابحث عن الشيء الذي قد يكون الشاعر قد يكون الشاعر اراد ل ش ا ع أ ر ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه والترميز إ ل ي ه في قوله رزقت مرابيع النجوم وصالها ومنه ا ب د أ في فهم هذا المطلع كله وهل هو ترميز ل ل ق ض ي ة ا ل ر ئ ي س ي ة التي وضع ل أ ج ل ه ا ا ل ق ص ي د ة أ و لا ق ل ن ا المقصد العام من ا ل ق ص ي د ة يفخر بقومه وهناك أ ب ي ا ت في آ خ ر القصيده ة القصيدة اقرأ ر إلى آ خ ا وابحث مرابيع النجوم, النجوم لماذا قال مرابيع النجوم لماذا قال بالبناء وعلل للمجهول عن يعني رزقة رزقة رزقت رزقت بالبناء للمجهول يعني ك أ ن ن ا نعلمه الله سبحانه وتعالى ل أ ن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم ان إذا أننا حينما يدور كلامنا في ق ض ي ة الرزق نعلم تماما أ ن ن اننا ع ي نعني م ذ ا ن ع لا م م ت م ا أ نعني ن ن ا لا سوى ا ل إ ل ه سبحانه وتعالى رزقت مرابيع النجوم ابحث عن د ل ا ل ة رزقت نعم رزقت مرابيع النجوم وصابها تفسير لك روح البدل يسيطر على الشاعر روح يسيطر ترى حتى وصابها حتى ت يعني رزقت مرابيع النجوم طيب قد يقال قد هنا و م ر ا ب ي ع ا ل ن ج و م ف ي ه ان الجود وفيها الرهام يخرج م ا ل ر ودق ا ونعلم و أن الرواعد جود ورهام فكله يفسر بعضه انظر رزقت مرابيع النجوم وصابها صابها هو رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد ثم جودها فرهامها فجودها فرهامها يفسر ماذا يفسر ودق الرواعد كله يفسر بعضه تفكك تفكك تفكك نعم هو يريد أ ن يصنع لك هذه ا ل ص و ر ة هو يريد أ ن يصنع لك هذه ا ل ص و ر ة نعم رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا وادق الرواعد جودها فرهامها من كل س ا ر ي ة وغاد مججن وعشيه متجاوب ارزامها, من كل سارية وغاد مججن وعشية متجاوب إرزامها. ا ل س ا ر تمطر ليلاً لأن السرى هو السير وثرى وأسرى أي ليلاً. سبحان الذي أسرى بعبده يعني سار أسرى ي هي التي ليلا بالليل أي ليلا الذي ة السحابة هو سبحان لأن ب ب ع د ه ي ع ن ي سار ب هو ليلا كل سارية من غ السحاب د ا غ ا ا د هو ل الذي يمطر غ د و ة يعني في ا ل ب ك وغادي ر و مجن مجن من ا ل إ د ج ا ن وهو ا ل إ ظ ل ا م يعني هو أ ن يكون السحاب ممتلئا بالماء حتى يظلم يظلم هو ويظلم ما تحته أ ي ض ا نعم فهو ليس سحابا عاديا بل هو غيم كثيف كما قلنا ا ل إ ج ا ن ا ل إ ظ ل ا م كما قال ط ر ف ة ابن العبد هو تقصير يوم الدجن والدجن معجب ب ب ه ك ن ة تحت الخباء المعمدي تقصير يوم الدجن يعني يوم الغيم الذي ت ك و ن ف ي ه س ت م ي ع و ن يوما لذيذا نقضيه في الخيام مع النساء يتدفؤوا مع من, من هذا ا ل ب ر د و ه ذ كذا ا الجو الرطب ي ت ف ؤ ويستمتعون ن ف الخيام ا ل مع ن ا ء يعني ي س في هذا الوقت والعرب كانوا يلهون في هذا الوقت الأوقات هذا المحببة كلمة نعم يعني في إليهم من كل س الارزام ر إرزامها ي وعشية ة وغاد متجاوب شوف مججن ب هو ا الإرزام ه صوت حنين الناقه ة إلى ل و د الى في الأصل, في الأصل هو صوت حنين الناقة إلى ولدها والمراد به هنا صوت الرعد يعني هو كرزم الناقه ة صوت الرعد ن ا ك ر ز من ا ل ا ق ة من كل س ا ر ي ة وغاد م ج ن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ارزامها م ه هنا ا طبعا يقول ي من هنا ت ف س ي يقول ة ر ق ت م ر ب ي ع ا ل ن ج و كل الله تفسير من تفسير سبحان الله شوف رزقت النجوم وصابها الرواعد جودها من شوف وصابها وغاد مدجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا نعم فالكلام هنا يفسر بعضه بعضا من كل ث ا ر ي ة رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا ودق الرواعد جودها فرهامها لا يمكن أ ن نقول من هنا يعني رزقت من هذه السحب وليس هنا لان أ ن ل ليست س ا ر ي هي ة ف س ا ل م ط ر ا ل س ا ر ي ة ليست هي نفس المطر هي مصدر المطر فمن هنا ليس التفسيريه كما قلت لا ليست س ف و إ ن م ا هو رزقها رزقها رزقت ه ا ر ز ق هذه المطر من يعني جاءتها من كل سارية وغاد فالسارية نعم من مجن المجن جاءتها وغاد والغاد هما مصدر هذا المطر مصدر كل و ا ل ع ش ي ة هي السحابه التي تسير بالعشي بالليل بالعشية نعم هذان البيتان في ا ل ح ق ق ي ي ة ع ن ي ا ن ت ق ا ل ة غ ر ي ب ة في داخل ا ل م ق د م ة من كل س ا ر ي ة وغاد مجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا ماذا, ماذا يريد يعني لماذا هل ذ ا ا ت ف ص يريد ل ماذا ي هل يريد أ ن يبث الحياه ة أكثر من بث الدمار من ذ ا التفصيل يعني من ك ل س ا ر ي ة وغاد من د ج وعشية و م ت ج ا بث إرزامها ك ي يريد ر هل بث الدمار ح ي ا لا ا ة ل بث الدكتور صلاح رزق يشير إ ل ى أ ن هذا التحول ربما كان هو السر وراء هذا المطلع الهادئ أ ص ل اراد المطلع هادئ أ أ ن يحدث ضوضاء وصخبا لهذا البيت هذا التحول من كل س ا ر ي ة وغاد مدجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا قد يبدو لهذا وقد لهذا ي ح ت اول ج ا ت د ب ر أول شيء أفهمه أو لابد أن أفهمه ونفهمه م ج ي ع ان م الشعر هو صحة المعنى وعلوه أول ش هو صحة يفهم ء لابد أن يفهم في الشعر ص ح ة المعنى وعلو المعنى هذا أ و ل شيء في عمود الشعر وهذا يوقفني أ م ا م هذين البيتين لماذا يتحول هذا التحول لماذا يتحول هذا التحول رزقت مرابيع النجوم وصادها وادق الرواعد جودها فرهامها من كل س ا ر ي ة وغاد مدجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا أ ي ن التحول هو ب د أ الكلام ب أ ن قال عفت الديار محلها فمقامها شوف كل مواد عفت الديار محلها فمقامها بمنن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلون حلالها وحرامها إ ل ى هنا خراب و د م ا ر و ف ج أ ة رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا ولعل هذا هو الذي جعل ا ل أ ص م ع ي ة يقول إ ن ه دعاء لعل هذا هو الذي جعل ا ل أ ص م ع ي يقول إ ن ه دعاء رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا و د ق الرواعد جودها فرهامها صخب من ا ل ح ي ا ة بعد ذلك ب د أ فيها من كل س ا ر ي ة وغاد مدجن و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا تعالوا معي هنا نستحضر م ق د م ة ديوان زهير ل أ ن ن ي أ ش ع ر أ ن ه قد يكون فيها الحل أو السر ماذا قال ز ه ي ر قال في مطلع معلقته أ م ن أ م أ و ف ى ذ م ة لم تكلم ب ح و م ا ن ة الدراج فالمتسلم ودار لها بالرقمتين ك أ ن ه ا م ر ا ج ع وشم في نواشر معصم ي بها العين و ا ل أ ر ا م يمشين خلفه و أ ط ل ا ؤ ه ا ينهضن من كل مجسم وقوفا بها وقفت بها من بعد عشرين حجه فلايا عرفت الدار بعد التوهم أ ث ا ث ي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم فلما عرفت الدار قلت لربعها أ ل م ع م صباحا أ ي ه ا الربع واسلم ي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثم ب د أ المطلع بماذا أ م ن ام أ و ف ا د ن ة لم تكلم ب ح و م ا ن ة الدراج فالمتسلم ودار لها بالرقمتين ك أ ن ه ا مراجع وشم في نواشر معصم إلى الأبيات الثلاثة الأولى لبيت هنا يشبه عنده、لبيد. أ و ا ل أ ب ي ا ت التي عند ا ل ا ب ي ت تشبه هذه ا ل أ ب ي ا ت عند زهير صح؟ بعد ذلك يقول زهير بها العين و ا ل أ ر ا م يمشين خ ل ف ة و أ ط ل ا ؤ ه ا ينهضن من كل مجد س آ ه بها العين و ا ل أ ر ا م يمشين خ ل ف ة لما شرحنا م ع ل ق ة زهير قلنا إ ن ز ه ي ر لم يقل لم يقل بها العين و ا ل أ ر آ م يمشين خ ل ف ة اعتباطا لم يقل ذلك اعتباطا وانما إ ن م قاله ماذا و إ قاله لغرض وذكر العين وذكر ويمشين ذ ك ر أرآم و و خ ل ف ة و أ ط ل ا ؤ ه ا أبناؤها ينهضن فقط لا من كل مجسم من كل مكان الله انت ل ل ه أ تحدث زحاما تحدث منظراً للحياة وحركة للحياة منظرا يمكن م أن يوازيه هنا رزقت ر هذا الذي يوازيه ا هو ب ي ع ا ل س ح ا ب وصابها ودق الرواعد جودها فروع ه ه ا ا سارية م من كل غ ا د مدجن و ش ي ة م ت ج الايهقان و ب إرزامها ف ع ى فروع ل أ واطفلت بالجلهتي. أطفلت. لها أطفال يعني. أصبح لها أطفال. بالجلهتين ض ب ا ؤ ه ا ونعامها ايوا ظباؤها ونعامها انظر والعين ساكنه ة على ل أ ط ا ئ ا ا و ل على ي ن ساكنة ع أ ط ل ا ئ ه ا عوزا ت أ ج ل بالفضاء بهامها ايوا بها العين و ا ل أ ر آ م يمشين خلفه و أ ط ل ا ؤ ه ا ينهضن من كل م ج ت م والعين س ا ك ن ة انظر بالجل... وأطفلت ل ل ت ب ا ج ه ي نفس ضباؤها ب ونعامها والعين ساكنة على أطلائها عوذا ا نفس... على تأجل ل ض ا بهامها ء ن ف التصوير لا م نأتي عند الشرح... لا اريد فقط أ ن أ س ت ا ل ك شرح وقتا في شرحه وثم أ ش ر ح ه م ر ة أ خ ر ى نفس ا ل ص و ر ة نفس الصورة نفس المعنى تتفرق تأجل تأتي أفواجا وتأتي جماعات نفس النعام أيضا ن ف الروح التي في م ع ل ق ة زهير بل بالعكس الاحتمالات و ا ل أ م و ر التي تحيرنا فيها ونحن نفسر م ع ل ق ة زهير يمكن أ ن نفهمها من هنا نستطيع هنا أن نقول واضح من هذا النمط من هذه الطريقة وهذا الأسلوب انه ل الأسلوب ط ر ي ق ة وهذا أ يريد أ ن يبث ح ي ا ة في هذا المكان حتى وهو مهجور فيه حياه ة و ل ذ هذا هذا هذا ا هنا نعم من أول أن قال مرابيع النجوم وصابها أراد الحياة المكان أراد الحياة المكان نلاحظ هنا أقول أول أن أن أن رزقت هو إلى آخره نعم من نعم يبث يبث في في الاشتراك بين المقدمتين مقدمة زهير بين مقدمة وجود م م الأمور ق د لبيد ة الآتية في و دار قد عفت وخلت من أ ص ح ا ب ه ا ووجود آ ث ا ر ب ا ق ي ة للدار وهي في القصيدتين في كلا القصيدتين كرجع الوشم صح؟ كرجع معنا معلقة الوشم هذا سيأتي معنا هنا في معلقة لبيد و سيأتي في وجود مظاهر وفي ج و و د مظاهر وجود مظاهر للحياه ة في ف الدار ن س ا بعد أ ن صارت م ه ج و ر ة لكن مظاهر الحياه ة ذ ه مختلفه ر ة م ة أو لنقل ل ا فماذا يريد زهير وماذا يريد ماذا يريدان قلنا في زهير إنه يريد أن أن يظهر أشكال الحياة شكل لبيد آخر آخر مصدر يريد زهير يريد زهير يريد يظهر أو أن نعم إنه في ولكننا استشكلنا أ ن يظهرها في دار خ ا ر ب ة و ك أ ن ه يريد أ ن يبثها من مصدر آخر و ه اخر نحن لبيدا الشيء من ل ل ا ص و أخرى يرمز فهل هنا بعد ذلك أن, نقول إن لبيد زهيرا؟ أقصد لو أنه أي وخفي؟ يرمز زهيرا؟ ترميز كلاهما سيكفينا ذلك فهل نقول لبيدا قلد لو قلده فعلا ففي أي شيء قلده قلده هنا ففي شيء في ترميز دقيق إن بعد جدا وخفي هذا أبدا لا يعيب لبيدا لقد استلهم منه أ و اقتبس منه السر فقط ولكنه ظل سرا وهنا وفك يقلدون ترهق أذهاننا في وفك هذا السر الذي استلهمه لبيد من زهير فكيف نفخر عليهم بأنه يعني هذا يقلدون بعضهم بعضاً ليس عندهم نحن الآن من نفخر فني السر الذي كلام بعضا إبداع لبيد ليس معرفة في فكيف يا رجل أ ن ت متحير في فك هذا التقليد اصلا أن بدأت لي أشياء مقنعة تفكها تتضح فلبيد بذلك لعلي لي إلى حد فلبيد يستلهم طريقه ة ي لبيد ي ر س ت زهير ا ل ص ر ي ح ة في بث أ ش ك ا ل ا ل ح ي ا ة في الطلل المهجور كما ه ولكن واضح و لا بد من غايه ة ايوة لابد من غاية وراء هذا. لابد وراء من ذ ا لابد غاية من وراء هذا فزهير زهير حينما بث الحياة بث أ ر ا د أ ن يبثها ليبين قبح هذا الذي أ ف س د هذه ا ل ح ي ا ة وهو حسين بن ضمضم وكان طواكشحا على م س ت ك ن ة فلا هو أ ب د ا ه ا ولم يتجمجم وهذا قد عرفتموه ل أ ن ك م درستم م ع ل ق ة زهير لكن ما ا ل غ ا ي ة هنا عند لبيد شيء اخر شيء اخر نعم هو ما نكتشفه وهو ما تمثلنه ابتداء ا لما تمثلنا ا ل ق ص ي د ة حاولوا أ ن تقفوا عليه ب أ ن ف س ك م بث زهير انظر ل لغرض وبث لبيد الحياة لغرض ح ي ا ا ة وبث إ ل ى غرض لبيد وانظر إ ل ى غرض زهير لتعرف لبيد في هذه القصيدة القلادة استطاع العظيمة في هذه أ ن يعبر عن, عن هذا نعم و أ ن يصعد بالمعنى و أ ن يبرز المعنى و أ ن يجعله شريفا استطاع أ ن يشرف بالمعنى ت أ م ل و ا معي قال رزقت مرابيع النجوم جمع المطر في الربيع ن على م ع ص ي غ ة منتهى الجموع فلا عدد فوقه و استعمل كلمه ة رزقت ت ا ن ب و ا استعمل كلمة رزقت هل تلاحظ كانت هناك أ ل ف ك ل م ة أ خ ر ى يمكن أ ن توضع مكان هذه ا ل ك ل م ة في أ ص ل نزول المطر لكنه قال رزقت ليحيى لك بماذا من يعرف ك أ ن ه يفيد الاستحقاق كأنه يعني يعني مرزوق بهذا يعني كانها أ ن ه هذه الديار ك أ شخص طيب يستحق هذا رزقت وهنا س أ ب د أ في تحسس ا ل ع ل ا ق ة بين ا ل م ق د م ة ونفس المقصد الكبير من ا ل ق ص ي د ة ل أ ن ه يقول رزقت مرابيع النجوم صحيح؟ هل تعرفون ما هو البيت الذي قفز إ ل ى ذهني من ا ل ق ص ي د ة أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ ق و ل لكم ا ل آ ن لكن أ ر ي د أ ن أ ق و ل لكم فقط حاولوا أن ت ق ف و ان تقفوا على حاولوا أ تقفوا على هذا ب أ ن ف س ك م بعد هذا المجلس الذي خلاص يعني واشك على الانتهاء المجلس القادم ان شاء الله ا ب د أ ببيان ذلك ان شاء الله تعالى لكن قف ي على قوله ما البيت الذي يمكن ان يفسر قوله رزقت مرابيع النجوم نعم و أ ل ت ز م ا ل س ا ع ة و النصف في هذا المجلس و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي و لكم و السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته